وَالظَّرِبُ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتٌ أَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنَا كُلَّ شَيْءٍ قَوَّتَ